أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله أنتم إن صادقين فإن يستجيب لكم فاعلموا أنما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 حَبِقَ مَا قَنَعُوا فِيهَا وَبَاقِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ لَهُ بَيْنَهُ مِن رَب بِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن هُوَ مِن قَبْلِهِ كِتَابُ سَائِمَةٍ وَرَحْمَةٌ أُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن تفر به من الأحزاب فنار موعده فلا تك في ميرية منه إنه الحق من ربك ولكن السر الناس لا يؤمنون ومن أظلم منه الذين يقضون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجاء وهم بالآخرة هم كافرون.